خذ بيدي يا حي و يا قيوم ومن ينجي المهموم من ا ل ش د ا ل ل ه ا ل ل ه خذني بالعفو و ع ا ف ي ة وجميل الستر الى ا ل أ ب د ي س ر أ م ر ي يا مقتدر واجبر كسري و أ ز ل ش د د ي ا ل ل ه طهر يا رب ظواطننا وظواهرنا من كل ربي الله الله هون سكرات الموت اذا اخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد ي الله الله كن كل لي بلام غوثا من, كل بلا من بالحال وهول غ د ي واصرف عني ما يفتنني أ ل ه م ن ي أ س ب ا ب الرشد